126. لو مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 127. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا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 117. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 118. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من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 117. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 118. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 117. ونصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وَقالَاوا مَهَّ تَأتِنَابِه مِنْ آيَةِ للتَسحَرَ نَا بِهَا فَمَا نَحنُ لَ بِمُؤمِنين فَأَْرسَلنَا عَلَيْهِ مُبُّ فَانَ وَجَرَادَ وَالقَُّ لََبَّّ فَادِعَ وََّمَ آياتاتُّ فَ الصَّلَاتٍ فَسْتَكبَع وَكَانُ قَوْممَّ 117. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 114. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون 115. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 117. وقمرنا ما كان يصنع وَمَا وقومه وما كانوا يعرشون 118. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. 117. قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون 118. إن أولئك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا قالَا أَغَيرَ اللهَّهِ أَبِغكُمْ إلَه أهُوَ فَبَّلَكُمْ عَلَ العالملَمِيين وَإِذْ أَن جَينَكُم مِنْ آالِفِ الععونَ يَسُونَكُم سُ العذاَاب 119. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم